يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف في حديثه حول قول الله سبحانه إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأن الله تعالى ذكر في هذه الآية أربعة أشياء الأول أنه يحيي الموتى والثاني أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا والثالث أنه يكتب آثارهم والرابع أنه احصى كل شيء في إمام مبين أي كتاب بين واضح وقد سبق حديث المؤلف عن الأول منها في مواضع من القرآن قال رحمه الله وعما الثاني منها وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 وقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الآية وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف وأما الثالث منها وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض الآيات أيضا واعلم أن قوله وآثارهم فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء الأول منهما أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم وأن معنى آثارهم هو ما سنوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم الثاني أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخير وكذلك خطاهم إلى الشر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني خطاكم من بيوتكم إلى مسجده صلى الله عليه وسلم أما على القول الأول فالله جل وعلا قد نص على أنهم يحملون أوزار من اضلوهم وسنوا لهم السنن السيئه كما في قوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الايه وقوله تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وقد اوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية وذكرنا حديث جرير وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلاله قوله تعالى ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بناء على أن المعنى بما قدم مباشرا له وأخر مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلال وقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت على القول بذلك وأما على التفسير الثاني وهو أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى كقوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم وأما الرابع وهو قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص الأعمال وأما على فرض كونه عام فقد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء بناء على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ وهو أصح القولين والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قد بين أنهم قالوا ذلك في غير هذا الموضع كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الآية وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي كهؤلاء أنهم لم يقدروه سبحانه حق قدره أي لم يعظموه حق عظمته وذلك في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قوله تعالى قالوا انا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم قد قدمنا الايات الموضحه له في سوره الاعراف في الكلام على قوله تعالى وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه وذكرنا بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا لقاء آخر قريبا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته